الله سبحانه وبحمده جعل الدعاء مفتاحا لكل خير فمن وفق إلى الدعاء فتحات له الخيرات إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء كما قال عمر ومن فتح له باب الدعاء فقد فتح له أبواب الخير ولذلك ينبغي للمؤمن في رمضان وفي غير رمضان لكن في أيام البر والعطى والخير ينبغي أن يضاعف الجهد وأن يش وان يشد العزم في الاستكثار من السؤال والطلب وفي السؤال من كل خير يرجوه فإن الله تعالى ييسر الع العبد كل خير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما بكم وما بكم من نعمة فمن الله وبالتالي كل نعمة ترجوها فاسألهم من بيده الفضل كما قال الله تعالى ولا تتمن ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب من مكتسب والنساء نصيب من مكتسب واسألوا الله من فضله أمر الله أن نسأله من فضله فينبغي للمؤمن أن يسأل الله من فضله وإن سؤال الله وطلبه ودعائه والتضرع بين يديه أمر عظيم جليل كبير المنزلة فالله تعالى يكرم الداعي ولذلك لم يذكر قرب الله لعبده إلا في حال دعائه فقد قال الله تعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشعون هذه الحال حال الدعاء حال عظيمة شريفة عند الرب ولذلك يجيب الله تعالى أعداءه وهذا لعظيم كرمه فالمشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لا إن من هذه لنكون إن من الشاكين فلما نجاهم والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فهو الذي يجيب المضطر جل في علاه مسلما كان أو كافرا الدعاء شأن عظيم ولهذا قال النبي صلى الله, وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيف في حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لماذا؟ لأن السجودة موطن الدعاء ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أكثروا فيه من السؤال والطلب والإلحاح على الله تعالى بألوان الخيرات خير الدنيا وخير الآخرة وخير الآخرة هو الأبقى والأنفع والذي تصلح به حال العبد لذلك ينبغي أن يجتهد الإنسان في دعائه وسؤاله لربه واليعلم أنه في حال دعائه هو قريب من الله جل و وإذا كنت قريب من الله تعالى فالح عليه في الدعاء ومن لطيف ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه قال إذا كان الإنسان في مقام التضرع والمنجاة وسؤال الله تعالى فليكن كالطفل قيل له كيف قال الطفل إذا منع ما يشتهي بكى حتى يعطى ما يريد وأنت هكذا كن بين يدي الله جل في علاه ألح عليه في الدعاء فإن الله يحب الملحين في الدعاء والله جل وعلا لا يحبس الجواب عجزا سبحانه وبحمده فهو القوي العزيز ولا يعجز ولا ولا يحجزه ويؤخره بخلا فهو الغني الحميد جل في علاه لكن قد تقتضي الحكمة أن يؤخر الله تعالى عن العبد الجواب ليظهر عبوديته ولهذا بعض السلف كان يقول إذا مرت بمحنة وسألت الله تعالى ثم أجابني الله وددت أن الله لم يجب دعائي أو أخر جوابي لما فقدته من لذة المناجحة هؤلاء قوم كان دعائهم على صورة من الاطراح بين يدي الله والتضرع ما يجعلهم يتلذذون بدعاء الله وسؤاله وطلبه والشكاية إليه وإنزال الحاجات به فهو الصمد الذي ينزل الخلق كلهم في السماوات والأرض حوائجهم بين يديه لا مانع لما أعطى ولا معطيه لما منع. الدعاء ينبغي على المؤمن أن يلاحظ أنه لن يتقبل إذا كان بإثم أو قطيعة رحم فإن الله لا يستجيب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم كما جاء في الحديث يستجاب للمسلم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فالصحيحين من حديث ابن أبي هرير رضي الله عنه وابن عمر وغيرهما كذلك يستجاب للعبد إذا تأدب بآداب الدعاء ومن أعظم آداب الدعاء أن يتجنب الإنسان الاعتداء في الدعاء الله تعالى يقول لعباده ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وفي قراءة وخيفة إنه لا يحب المعتدين الله تعالى ذكر صفة للدعاء وذكر أيضا في الآية الحكيمة أنه لا يحب المعتدين ودل هذا على أن في الدعاء اعتداء أن ينبغي للمؤمن أن يتجنبه ولا فرق في هذا بين أن يدعو الإنسان فيما بينه وبين نفسه أو أن يدعو بجماعة إذا كان إماما يقلت ينبغي أن يتحرى أن لا يكون في دعائه اعتداء والاعتداء قد يكون بالمطلوب فيسأل ما لا يجوز له أن يسأله كان يقول اللهم اجعلني نبيا مثلا أو اللهم افعل كذا وكذا من المستحيلات الكونية والله ليس عليه والله على كل شيء قدير ولا يم ولا ولا شيء إلا في عنا لكن جرت العادة بأنه لا يكون هذا ولذلك ينبغي ألا يعتدي الإنسان في المطلوب ومن الاعتداء في المطلوب أن يدعو على غير ظالمه بدعاء فيه إثم أو قطيعة رح أو أو رحم كما تقدم قد يكون الاعتداء في صيغة الدعاء ألفاظ الدعاء كان يكون إنسان كثيرة السجع مهتما باللفظ غافلا عن المعنى وهذا كثير في دعاء الناس اليوم أيضا من صور الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله تعالى على حال لا تقتضي الإجابة إما أن يسأل وهو غافل القلب وهو لاهن عن, عن ربه أو أنه متلبس بما يمنع من إجابة الدعاء فإنه لا يجاب في هذه الحال ولهذا الاعتداء يكون في المقال يكون فيه في الطلب ويكون في صفة القول ويكون في أشياء كثيرة فينبغي للمؤمن أن يتجنب ذلك ما استطاع فليدعو بالأدعية النبوية وليحرص على أن لا يعتدي في دعائه برفع صوت وإزعاج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم فإن لا تدعون أصمة ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا هذه الأداب ينبغي أن يلاحظها المؤمن في دعائه حتى يتحقق له الإجابة وليجتنب الحرام فإن ذاك الذي ذكره النبي يأكل مطعمه حرام ومشروبه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب لذلك لأنه قد تلبس بما يمنع الإجابة أعظم ما ينبغي أن يستصحبه الداعي أن يحسن الظن بربه فقد قال الله تعالى في الحديث الإلهي أنا عند ظن عبدي بي فأحسن الظن بالله وأعلم أن الله تعالى كريم فلا يمنعك لبخل وأن الله قوي فلا يمنعك لعجز أو عدم قدرة بل هو الغني والحميد جل في علاه لاحظوا هذه الأداب وتلذذوا وتنعموا بسؤال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة أسأل الله تعالى أن يزلقنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه وصلى الله وسلم على نبينا محمد